إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا حَقًّا ۖ مِنَ الْمَوْتِ لَا إِلَّا اللَّهَ ۗ to oh. पर uh -huh. Oh yeah.